تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حليلة خير الناس ومنصبة نبي الهدى والمكرمات الفواضل حليلة خير الناس دينا ومنصبا حبي الهدى والمكرمات الفواضلي حليلة خير الناس دينا ومنصبا حبي الهدى والمكرمات الفواضلي عقيلة حين ملؤ أي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زار حصان رزال ما تزن بريقة وتس بحوار ذا ملحم الغوات مهالبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي عصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر وإن الذي قد قيل ليس بلا إطن ليس بلا إطن بها الدهر بل قول امرئن بيما حين حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة اللحم الغوافي فكيف ورد ما حيت ونصرتي لآل نبي إلا زين المحافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غردا اللحم الغوافل له رتاب عال على الناس كلهم تقاصى عنه سورة المتطاولين عصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافي حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافي حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافي